Ya Habibi, ya Habibi you مثل الأول ضل اسأل الله ما لش أدين <تصفيق> لاعب مشاعر محمد درة اللي ما لش دائما أدين ما وطبعا الدكتور هنسمع الدكتور مهنا عبد الجواد مقطوعة موسيقية للفنان تامر خرشب وهي بنت الجيران أحمد الثبلة تامر. جمال عنصرين متأثرين ببعض بشكل كبير جدا. يعني حتى في الأغنية في أغنية القزم الساحر أتذكرها لو قولي أحبك كي تصير أصابيعي ذهبا وتستح جبهتي.